بوك تو ستة وخمسون ستة وخمسون دينيت المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس كم تشيف وجود رغبة وجود رغبه نكيميكيف لدينا الرغبه لدينا الرغبه سكيميكييف ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه تكيش فريك الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف kam frik ash'uru bil khawf ash'ur bil khawf min kam frik la ash'uru bil khawf la ash'ur bil khawf tawaffaru al waqt tawaffar al waqt haykako ladayhi waqt لديه وقت ايسك كو ليس لديه وقت ليس لديه وقت تيش ايمرسيتور الشعور بالملل الشعور بالملل ايو است ايمرسيتور هي تشعور بالملل هي تشعر بالملل ايو نكش امريتور هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل تكشوري الشعور بالجوع الشعور بالجوع اكينيوري هل انتم جوعه هل انتم جوعا نوك كينيوري هل انتم غير جوعا هل انتم غير جوعا كم اتيه الشعور بالعطش الشعور بالعطش يمكن اتيه هم عطشا هم عطشا و نو كينيتيا هم غير عطشه هم غير عطشه